يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير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 124. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مثعولا وإلى الله ترجع الأمور 125. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا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 في فئتين نقص على عقبيه وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله والله شديد اللقاب اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غرها اولئكين دينهم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 129 ذلك بأن لَمْ لم يكم غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم 120 كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم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 119. ثم ينقضون فِي في كل مرة وهم لا يتقون 110. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون 111. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ على سواء 111. إن الله لا يحب الخائنين 112. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا 113. لا يعجزون 114. لهم 119. كما استطعتم من قوة ومن رباط بِهِ ترهبون به عدو الله وعدوكم, وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم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 وَيَكُم مِّنكُم 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُونَ 200 وَإِن يَكُم مِّنكُم 100 يَغْلِبُونَ أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا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 وَاذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ قَائِمُ بِالْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ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 ثَُّ لَ يَقُصُوكُمْ شَيْئ وَلَمْ يُغاهِرُ عَلَيكُم حَدَا فَأَتِم مُ إلَيْهِمْ أَهْدَهُم إى مُدَّتِهِمْ إِ اللهَّه يُحِبُّ المُتَّقين فَإِذَا سَلَخَلأَششهُرُ الْحُرُمُ فَقُتُل الْ المُشرِكِ لَ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 117. المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين 118. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بايات الله ثمنا قليلا ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله انهم ساء ما كانوا يعملون لا يرضون في مؤمن الا ولا ذمه واولئك هم المعتدون فَإِنْ كَتَبُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّكَ لَتُنْهَى أَيْمَانُهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا فَقَاتِلُوا ائِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا إِيمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مرة اتَخْشَوْنَهُمْ فَاللهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرَكُم عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَيُذْهِبَ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَتْرُكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ 117. ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وريجة والله خبير بما تعملون 118. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر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 كايكونوا من المهتدين اجعلتم سقايه الحج وعمارة المسجد الحرام كمن كمن امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله 124. والله لا يهدي القوم الظالمين 125. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم, بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون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 قإِن كَانَ أَبَ أُنْكُمْ وَأَبن إنُنْكُمْ وَإِخْوَانكُم وَزواجُكُم وَعَشيرًاكُم وَأَموال وَأَموالُ نِ قَنتَ رَفْتمُهَا وَتِجارًَا تَخشَونَكَ سَادَهَا وَمَسكٍ وَمَسكِنُ تَبضونهَا أَحَبَّ إلَكُم مِنَ اللهَّ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 111. وأنزل جنودا لم تروها وعدب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين 112. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم 113. يا أيها الذين آمنوا إن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 اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ بْنُ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إلا هو